بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِنِينَ أَحَكِبَ النَّاتُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَظُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزين لهم, ولنجزين لهم أحسن الذي كانوا يعملون وغصينا الإنسان بوالدين حسناً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 فإذا أوري في الله جعل فثمة ناتك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن, ليقولن إما كنا معكم أولنس الله بأعلم بما في قدور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 انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوما قيامته عما كانوا يسرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَتْ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَلَبِثَتْ بِهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واستقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أغفانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم إذقا فبتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قبلكم وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَتِينَ قُلْ فِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَى الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْفِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وإليه تقلبون وما أنتم بمعجبين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نطير وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِمْ أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمٍ إِلَّا قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما استخدتم من دون الله اوثانا ما وجدت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوما قيامه يسخر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وماواكم النار وما لكم من ماصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العجيز الحكيم ووهبنا له وَإِذْ تَبَوَّأَ قُورَاءَ قُبًا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُورًا وَكِتَابًا وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قال لقومه أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَطَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَابِيكُمُ الْمُنْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ أم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت قَالَ الصادقين قال رب انفرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا ان ما هلك قوم اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قرئ ان فيها لوقا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجيه واهله لمرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تأذن إِنَّا مُنَزُّعُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَسْتُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقْطَعْنَ سَعِيبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادوا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فقدهم عن السبيل وكانوا مستبطين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موتى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا ثابتين فكلا أخذنا بذنبه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 إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العجيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعفلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوتي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَنَذِرُ الله اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلينا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 وما يجحد بآياتها إلا الكافرون وما كنت مِنْ من قبله من كتاب وما تقصه بيمينك إلى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 وإنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن ما أنزلنا عليك الشتاب يثلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله ليلي وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخافرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى مَ جأَهُم العذاابُ وَلَا يَأثًاَّهُم بَوثَكَ وَهُم لا يَحَر يَتَّجِونَ كَجِ العذاابِ وَإِنَّ جَهَنَّ م لَمُ خفَتُ بِالكَافِي يَوْمَا يَمشَهُم العذاابُ ضَوْطِهِم وَمن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم الى لا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرجقها وإياكم وهو السميع العليم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تَخْسَرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْنُو الطُّورَ لِلظَّالِمِينَ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُمْ إِنَّ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 بَلْ أَشَرٌّ مِمَّا يَعْمَلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فإذا ركبوا في الكلف دعوا الله مخلطين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 اليس في جهنم ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنفعلنهم صدق لنا وان الله لمع المسلمين ايها الاخوه الكرام نذكركم بان حقوق الطبع والتوزيع محفوظه